كنا بنستنى من زمان الحمد لله على سلامي هني هون يا ورود الدار وهني نغني يا حمامي كنا من زمان الحمد لله سلامي الدار يا حمامي برجعت شجر الدار بيدلل والله زمان يا احبابنا والله فتحنوا عشان شجر الدار بيدلل صاحب العطور من طيور بتغني أهل برجعت لحظة كنا بنستنا من زمان الحمد لله سلامي هني هنيهن يا ورود الدارو هنيلني يا كنا من زمان الحمد لله سلامي هني هنيهن يا ورود الدارو يا برجعت لحظة فتح نور عشجر الدار بيتدلى وفاحة العطور من الطيور بتغني أهلا وسلا نشكر الله الحمد لله على سلامي هنيهم هن يا ورود الداروا هنيهم اشجار الدار ميت دله وفاحت العطور من الطيور بتغني أهلا Alhamdulillah al-s-salam Eni hun yorud al ddrug enniel hun ya hamam Kikna benestelna min zemam Alhamdulillah salam ya hamam mimi Wallah zeman شجر الدار بيدلل والله زمان يا أحبابنا والله فتحنوار شجر الدار بيدلّة من الطيور بتغني والله زمان يا أحبابنا والله شجر الدار بيدلل من الطيور بتغني